よそう بيرانا ابشر وبشر من صبر بالنصر والفرج القريب وبالظفر وبالضفات نلف صبور بصبره ما يرتدي وصفت له ا ل أ و ق ا ت من بعد الكدر و ص ب ر على المحن ا ごめんなさい。<音楽> وتنكرت فاسكن و إ ي ا ك التحرك ا ر والحذر واعلم ب أ ن الكون مطبوع على التغيير وتقدير فمع في ا ل ن ب ا ر فاصبر هداك الله صبر ا ً أ ت ق ي ا ء ا ل أ ب بياء ثابتين ل ا د الغيار وقتا بتاج الاص في عالم الهدى ز ي ن ごじゅうびもはんめん خير ا